كِتَابَ الْفُجَّارِ فِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٍ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ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 رُونَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو ما يقال هذا الذي كنت به تكذبون كلا ان كتاب الابرى لفي علين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك يوم تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ مِن تَسْنِيمٍ 124. عينا يشرب بها المقربون 125. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 126. وإذا مروا بهم يتغمزون 127. لَب فَكِهِ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُ إِهَا أُلَ إَِ الظُّ وَمَا أُرْرسِلُ عَلَيهِم حَافِظِي 11. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 12. على الأرائك ينظرون 13. هل ثوب الكفار ما كانوا